ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاوات وجنات وجنات من اعلى من وزرع ونخيل وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبِ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيم والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاض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 وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوع وكره طوع وكره وظلالهم بالغدو والآصال قل مر رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَسَالَتْ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَحَتَمَ الْسَّيْلُ زَبَدَ وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَاؤِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 والذين صبروا تغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرّه وعلانيته ويدرؤون ويدرؤون بالحسن السيء أولئك لهم عقاب الدّار جنة عدن يدخلونها ومن صَلَحَ من آبائهم ومن صلحا مِنْ آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إن الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله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 قد خالت من قبلها أمم لتثنوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بر وحمة قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أَن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا بكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأابه وكذلك أنزل له حكم العربية